خسرات في ضباب لنا صيحة الحق حين التصادم فنحن الأسود وبات الضياغ نفل الحديدة بعزم شديد فلل الحديدة بعزم الشديد إذا الحرب جات بلحم الرصاص نزلنا على الكفر نبغي القصاص يساقون للموت ما من مناس ونسقي الهدام جماء الوريد ونسقي الهدام دماء الوريد ونرضي بحدي حسام الرؤوس ونشفي بضرج عدات النفوس فأبشر عدوي بيوم عبوس ليشريق في الكون مجد تريد ليشريق في الكون مجد تريد قراع الأسنات تحن الرجال وفي الحرب عز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 فنحن الضرام نحرق بالسيف جمع الطرام ونمحو عن الكون ليل الظلام فيبزوغ في الكون فجر جديد فيبزوغ في الكون فجر جديد صواري منافر عذا قاطعات وأفعاد نافر برساطعات ولمضي على النهج حتى الممات بتوحيد ربي وسيف رشيد بتوحيد